أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالي عما تشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذرون annehu la ilaha illa ana